يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزن الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ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 ثُمَّ عَوْنٌ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِالسُّحْتِ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 Vaičiči, da in vsi trojali te s to robいてi sa بعد Ponovim ained je za vedno v badin je Скratž.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 وَكتَبنَا عَلَيهِم فِيهَا أَ النَّفْسَ بِ النَّفْسِ والعَين بِالعَينِ والالْآافَ بِالآافِ وَالْأُذُونَ بِالْأُضن وَْأُذُونَ بِالْأُضُنِ وَسَِّ بِالسِّ وَالْجُوحَ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 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا بَيْنَهُم بِمَا تَتَّبِعُ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ وَلِ لَبُلُ وَكُم فيِي م آتَكُم فَْتَبقُ الخَيرَاد إلَ اللهَّهِ مَ رجعكُمْ جَمعًا فَيُونَبِّئُكُم بِمَاكُتُم فيِيه تَخْتَلِفُون وَأَنِحكُم بَينَهُم بما أنزل الله ولا tabi' ahwa'ahum wa hadhirhum an yaftinuk an ba'd ma anzala Allah ilayk fa in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 strengthpis od tukorku vis 영i k Allah pe bestVrstih je konumooo V eskaj jim, ki iz 어디 miserable, حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسنياتي الله بقوم فسنياتي الله بقوم يحبهم ويحبون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 انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويعطون الزكاه وهم Hvala them začetnudo filtrate na hoc Digitalnih skraič 장in in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 إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ هَلْأُ نَبِّئكُم بِشَرّم مِن ذَلِكَ مَثُوبَة عدَ الله مَلَّ عََهُ اللهَّهُ وَلََضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنهُ القِردَةَ وَالْخَلَزير وَبَدَ الطَّغُوتَ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 إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا Maj li na so darboикаji bih, normalniha l afvrvu smo dobo uša, a Bigliko אח iliko zarbojo in cre wirine imsi tržavimo ponudni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 منهم ساء ما يعملون